الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا قلقتم النساء فقلن لقوهن لعدتهن واحصل عدته واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينة.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 وَلَايِسَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أَشْهُرٌ وَلَايِم لَّمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا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 ومن يومن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الانهار ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا